الحمد لله الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ملكه وعظمته وانعامه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله تسير بنا الايام والليالي ليصل كل واحد منا الى محطته الاخيره ومنزلته السافله او الجليله وسيرا كل انسان كان يسير في هذه الحياه ان مسيره كان محسوبا وان خطواته كانت معدوده وسيعلم بعد ذلك انه كان بامكانه ان يسير في درب متعب شاق ولكنه محمود العاقبه فاثر عليه طريقا اخر ظنه مريحا ولكنه اكتشف بعد اهله انه قد غرر به وانه سيتعبه المسير دون تحصيل او ربما يهوي به في مكان سحيق المسلم عباد الله في هذه الحياه لا بد ان يقصد في مسيره الى خالقه ولا بد ان يعرف الطريق المؤدي به الى غايته هذا الطريق عباد الله هو الطريق المستقيم وهذا الصراط عليه محطات يتقوى بها وينهل منها تتفاضل وتتفاوت بحسب الاشخاص وحسب الازمان والاوقات كما في عشر ذي الحجه التي نحن فيها وبحسب الاماكن والبقاع كما في مكه والمدينه وبيت المقدس وبحسب ما يقوم في القلب من اخلاص وتقوى وفلاح وصلاح واهم هذه الاعمال هي الفرائض والواجبات التي كتبهن الله على عباده واختارهن ليكون الاسس والدعائم لهذا الدين واختارهن لتكون فريضه على المسلمين لا يقوم دينهم واسلامهم الا بهذه الاركان والفرائض والواجبات فهي احب الاعمال اليه سبحانه وتعالى واجرها وثوابها اعظم الاجور والثواب انك لو قمت الليله كله ليس ذلك باعظم اجرا ليس ذلك باعظم اجرا من صلاتك الفجر في جماعه في مسجد من مساجد الله والصدقه ليست اعظم اجرا ليست اعظم اجرا من الزكاه المفروضه الواجبه والحج المفروض ليس باقل اجرا من حجه النافله ونفقتك على اولادك وعلى زوجتك واقربائك اعظم اجرا من الصدقه المطلقه لان هذه واجبه وتلك صدقه مقيده وصيامك تطوع ليس باعظم اجرا من صيامك لرمضان وهكذا عباد الله فان الفرائض والواجبات هي أحب إلى الله وأعظم أجراً من المستحبات وبعد هذه الأسس وهذه الدعائم تأتي النوافل المستحبات التي توصل الإنسان لأن يكون من السابقين المقربين وهي تختلف باختلاف الناس وما يناسب أوقاتهم قال ابن تيمية رحمه الله إن الأفضل أفضل يتنوع تارة بحسب اجناس العبادة كما ان جنس الصلاة افضل من جنس القراءة وجنس القراءة افضل من جنس الذكر وجنس الذكر افضل من جنس الدعاء وتارة يختلف باختلاف الاوقات كما ان القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة كما ان ايضا التكبير في هذه الايام اعظم من اجره في غيره وتاره باختلاف عمل الانسان الظاهر كما ان المشروع هو الذكر والدعاء في الركوع والسجود دون القراءه وتاره باختلاف الامكنه كما ان المشروع بعرفه والمزلفه وعند الجمار وعند الصفا والمروه هو الذكر والدعاء دون الصلاه ونحوها والطواف بالبيت للقادم افضل من الصلاه والصلاه للمقيمين بمكه افضل ويختلف العمل تاره باختلاف جنس العباده فالجهاد للرجال افضل من الحج وام النساء فجهادهن الحج والمراه المتزوجه طاعتها لزوجها افضل من طاعتها لابويها بخلاف الايمه فانها ماموره بطاعه والديها وتاره يختلف باختلاف حال قدره العبد وعجزه فما يقدر عليه فما يقدر عليه ويجيده من العبادات افضل في حقه مما يعجز عنه ويقصر فيه وان كان جنس المعجوز عنه افضل وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس ويتبعون اهواءهم فان من الناس من يرى ان العمل اذا كان افضل في حقه لمناسبته له او لكونه انفع لقلبه واطوع لربه يريد ان يجعله افضل لجميع الناس ويامرهم بمثله ذلك والله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالكتاب والحكمه وجعله رحمه وهاديا للعباد يأمر كل انسان بما هو اصلح له فعلى المسلم ان يكون ناصحا للمسلمين يقصد لكل انسان ما هو اصلح وبهذا تبين لك ان من الناس من يكون تطوعه بالعلم افضل له ومنهم من يكون تطوعه بالجهاد افضل له ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات البدنيه كالصلاه والصيام افضل له والافضل مطلقا والافضل مطلقا ما كان اشبه ما كان اشبه بحال النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم انتهى كلام ابن تيميه رحمه الله عباد الله ان افضل العباده العمل على مرضات الرب في كل وقت في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته فافضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد وان اله الى ترك الاوراد من صلاه الليل وصيام النهار بل ومن ترك اتمام الصلاه كما في حال الامن والافضل في حال حضور الضيف مثل القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب وكذلك في اداء حق الزوجه والاهل والافضل في اوقات السحر الاشتغال بالصلاه والقران والدعاء والاستغفار والافضل في وقت الاذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال باجابه المؤذن والافضل في اوقات ضروره المحتاج الى المساعده بالجاه او البدن او المال الاشتغال بمساعدته واغاثه لهفته وايثار ذلك على اورادك وخلواتك والافضل في وق في وقت نزول النوازل واذاه الناس لك اداء واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم فان المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل من الذي لا يخالطهم فلا يؤذونه فالافضل عباد الله في كل وقت وحال ايثار مرضات الله في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه وهؤلاء هم اهل التعبد المطلق غرضهم تتبع مرضات الله تعالى ايا كانت قال ابن القيم رحمه الله فالمسلم الحق كلما رفعت له منزله كلما رفعت له منزله عمل على سيره اليها واشتغل بها حتى تلوح له منزله حتى تلوح له منزله اخرى فهذا دابوه في السير حتى ينتهي سيره فإن رأيت العلماء رأيته معهم وإن رأيت العباد رأيته معهم وإن ذكر المجاهدون رأيته معهم وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم وإن فتشت عن المحسنين المتصدقين فهو معهم هذا المسلم حر مجرد هذا المسلم حر مجرد دائر مع الامر حيث دار يدين بدين الله ان توجهت ركبه ركائبه يانس به كل محق ويستوحش منه كل مبطل كالغيث اينما حل نفع وكالنخل لا يسقط ورقها وكلها منفعه حتى شوكها وهو موضع الغضه على المخالفين لامر الله والغضب اذا تهكت محارم الله فهو لله فهو لله وبالله ومع الله قد صحب الله بلا خلق قد صحب الله بلا خلق وصحب الناس بلا نفس وصحب الناس بلا نفس بل اذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين وتخلى عنهم واذا كان مع خلقه واذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها فواها له فواها له ما اغربه بين الناس وما اشد وحشته منهم وما اعظم انسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه اليه والله المستعان وعليه التكلان انتهى كلامه اي والله ما اعز هذا الشخص ما اعز هذا الشخص وما اعزه وما اغربه في هذا الزمان ولكن والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ حَمْدًا لِلَّهِ وَشُكْرًا وَعِرْفَانًا احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما وتوحيدا واجلالا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه دائبه محبه وامتنان وبعد فيا عباد الله تتفاضل الاعمال عند الله سبحانه بتفاضل ما في القلوب من الايمان وبما فيها من الاخلاص والمحبه وتوابعها للمنان فاي مزيه لعمل شملته الغفله وفقد الاخلاص واذا وثق الانسان بعمله وعظم عنده واعجب به فاي هلاك هذا ان العمل ربما يكون هينا بسيطه ولكن حفظه مما يفسده هو الاصعب فالرياء محبط للعمل والمن والادلاء به على الله ولو في القلب مفسد له ربما سبق درهم الاف الدراهم لانه خالص لوجه الله من جهد مقل يرجو رحمه ربه ويخاف عقابه فلنحرص جميعا على صيانه اعمالنا مما يبطلها او ينقصها عباد الله تتفاوت الاعمال بحسب تعديها الى غير العامل او اقتصارها عليه وحده فالعمل المتعدي نفعه للمسلمين افضل من العمل القاصر عمله على العامل وحده ولذا كانت الاعمال المضاعفه غير الذكر غالبها من الاعمال المتعدي نفعها الى الناس من صدقه وبر واحسان واغاثه ملهوف وفك عن وصنع لاخرق وحسن خلق وكفاله ليتيم وجهاد وتعوه وجهاد ودعوه وقضاء لحوائج الناس كما قال صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله انفعهم واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه او تقضي عن هدينا او تطرد عن هجوع ولا ان امشي مع اخي المسلم في حاجه احب الي مني ان اعتكف في المسجد شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظا ولو شاء ان ولو شاء ان يمضيه امضه ملى الله قلبه رضا يوم القيامه ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له اثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الاقدام وان سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل رواه الطبراني وابن ابي الدنيا وحسنه الالباني ان الاسلام يعمل على كون المسلم يعيش شه يعيش شعور الاخوه للانانيه والتفاعل للانكماش والاصلاح والانفتاح للتقوقع والانكفاف انه شعور بالمسؤوليه والعمل على التازر والتكاتف بعد اصلاح النفس وبنائها انه التكامل انه التكامل في دين هو خير الاديان دين لن يقبل الله غيره ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه انه الحضاره انه النظام ولكن اين من يقنع اين من يقنع الم... اين من يقنع المخدوعين اين من يقنع المخدوعين بهذا الدين العظيم واين من يتمعن في جمال هذا الدين وشموله واين من يتبين محاسنه التي لا تحصى انه الاسلام انه الاسلام الذي ارتضاه الله لنا وأكمله وأتم علينا به النعمة في مثل هذه الأيام الفاضلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه وأن يتوفانا عليه ونسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على خير العابدين محمد بن عبد الله صلِّم سيدي المرسلين اللهم يا ربنا فصلي عليه صلاه دائمه ما دام الليل والنهار وصلي عليه وعلى اله من واصحابه من المهاجرين والانصار اللهم العمه اللعنهم يا رب العالمين اللهم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم فاحينا عزتا على سنتك اللهم يا حي يا قيوم فاحينا عزتا على سنته وتوفنا شهدا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه وانلنا شفاعته واجمعنا به في دار كرامتك يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام, الاسلام والمسلمين اللهم كل اخواننا في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم ارفع رايه مرفع اسمك وجاهد في سبيلك يا رب العالمين اللهم كلهم في الشام اللهم كلهم في الشام اللهم كلهم في اليمن اللهم كلهم يا ربنا في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم اهد اولادنا وولاة امور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم اقض في العزه في قلوبهم اللهم اقض في العزه في قلوبهم اللهم اقض في العزه في قلوبهم واعزهم بالاسلام واعز واعز الاسلام بهم يا رب العالمين اللهم اجعلهم رحمه لرعاياهم اللهم اجعلهم رحمه لرعاياهم يا رب العالمين اللهم اجعلهم رحمه لرعاياهم